بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين البرهان الثالث لاستحاله تعلق الوجوب بالمقدمة الموصلة لعوى استلزام ذلك للدور وهذا له تقريبان في كلماتهم التقريب الأول أن يقال بالوجوم الدور في عالم الوجود فيقال إن الصلاة متوقفه على مقدمتها وهو الوضوء فان قلنا بالمقدمه الموصله التي هي مقيده بالحوق بالمقدمه وهي الصلاه إذن فمقدمات الصلاه فمقدمه الصلاه وهي الوضوء متوقفة على الصلاه وهذا دورون لأن الصلاة توقفت على الوضوء هذا بلا شك والوضوء هم باعتبار أننا أننا, نفترض أننا نقول بالمقدمه الموصلة فمتوقفه على الصلاه على أن يصل إلى الصلاة حتى يكون مقدمة موصلة وهذا دور والجواب أن الذي توقفت عليه الصلاة هي ذات الخصة الموصلة أي ذات الغسلتين والمسحتين الصلاه متوقفه على ذات الغسلتين والمسحتين لا بما هي موصلة للصلاة أما الذي توقف على الصلاة فهي خصة الموصلة بما هي موصلة فلا دوره في أحد الطرفين ذات الغسلتين والمسحتين هي التي توقف عليها الصلاة بينما الذي توقف على الصلاة هي الفصة المنصلة بما هي المنصلة فلا دورها التقريب الثاني أن يقال بلزوم الدور في عالم الوجوب لا في عالم الوجود فإنه ينشأ من وجوب الصلاة وجوب الوضوء وينشأ من وجوب الوضوء الموصل وجوب الصلاة الوضوء يجب أن يكون موصلا ولا يكون موصلا إلا إذا حصلت الصلاة ينشأ منه وجوب الصلاة مرة أخرى وهذا دور وأجاب عليه السيد الخوي رحمه الله بأن وجوب الصلاة الذي نشأ منه وجوب الوضوء كان وجوبا نفسيا وأما الوجوب الثاني الذي طرأ على الصلاة فهو, فهو وجوب غيري والوجوب الغيري غير الوجوب النفسي فلم يلزم دورنا هذا جواب السيد الخوي رحمه الله يقول استاذنا وهذا الجواب الى هذا الحد واضح الصحه وكما يقول الوجوب النفسي صار سببا للوجوب الغيري والوجوب الغيري مرة أخرى صار سببا للوجوب الغيري للصلاة والوجوب النفسي فأين الدور ولكن يعلق أستاذنا يقول ولكن لعل نظر المستشكل إلى ما قالوه من فرض تأكد وجوب الصلاة الأصلي بالوجوب الغير يقول أليس كانوا يقولون بعضهم على ما مضى فيما سبق أن الوجوب النفسي يتأكد بالوجوب الغير فإذا تأكد به يعني اتحد الوجوبات فإذا اتحد الوجوبان فصار هذا الوجوب متقفا على ذاك الوجوب وذاك الوجوب متقفا على هذا الوجوب فلازم الدور لعل نظر المستشكل إلى ما قالوه من فرض تأكد وجوب الصلاة الأصلي بالوجوب الغيري الناتج من وجوب المقدمة الموصلة فمع فرض التأكد اتحد الوجوب فهذا الوجوب توقف على ذاك وذاك الوجوب توقف على هذا وقد توقف أحده معه للأخر فلازم الدور هم أيضا يقول أستاذنا والجواب على هذا التأكد هذا التأكد غير صحيح وذلك لوجهين مضيا فيما سبق لوجهين مضيا فيما سبق وهما الوجه الأول قلنا فيما سبق أن المقدمة المنصلة معناها الصحيح ليس إلا ما نرمز إليه فعلا إلى أن يأتي بعد ذلك الشرح ليس إلا ما نرمز إليه فعلا بوجوب واقع المقدمة المنصلة من دون طروة وجوبا على الصلاة اذا أين التأكد؟ ما طرأ وجوبا على الصلاة حتى يلزم التأكد فلم يتحقق التأكد وثانيا ان الصلاه هي الغايه الأهمة في أن الصلاة هي الغاية القصوى ولا يعقل ان يترشح عليها بفرض مقدميتها للمقدمة المنصله وجوبا فايضا لا معنى للكود هذا هو البرهان الثالث وهذا البرهان بطل بهذا الشكل البرهان الرابع لاستحالة وجب المقدمة الموصلة ما ذكره المحقق العراقي وهذا باعتبار أننا اخذنا على أنفسنا التوئد في المش نؤجله إلى غدا بالليل إن شاء الله